قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَذُوا إن, إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُورِ النَّاسِ فتمنوا, فتمنوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ